ربنا لا تزغ طلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه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 ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين ابتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.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 بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرد الحي من الميت وتخرد الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين.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 بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم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 هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك ثميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين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 فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونسائنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتى الفن جع اللعنة الله على الكاذبين inna hadha lahu alqafsul wa ma ilahin illa allah wa inna allaha lahu alazizul hakim fa in tawallaw fa inna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 فَإِن تَوَلّوا فَقُولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لمتجادلون في إبراهيم لمتجادلون في إبراهيم وما أنزل تَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ إِلَّا مِن بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أَنتُم هَؤُلَاءِ حَاجَدتُم فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَادُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 يا أهل الكتاب لم تلبثون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدا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 إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب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 قال أأقرأتم وأخذتم على ذالكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفزق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرًا لم تقبل توبتهم لم تقبل توبتهم وأولئك هم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 وَمَنْ كَثَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ نَمَتَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ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 فأصبحتم بنعمته إخوان وكمتم على شفة حفرة من النار فأنقذكم فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.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 فأن الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأن الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون.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 لَن يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُم يُوَلُّوكُمُ الأدبار ثم لا يَنصَرُونَ ضربت عليهم الذِّلَّةُ أينما ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ من اللَّهِ وَحَبْلٍ من النَّاسِ وَبَاءُوا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 لا تأكلوا الربا أضعفا مضاعفا، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحبون.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 ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله ولم, ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة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 ومن يلد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يلد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتن قلبو خاسرين بل الله مولفهم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله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 والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصَعِّدونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٓكُمْ فِيهِ أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْ لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن ماتتم أو قتلتم لولا الله تحشرون فبما رحمة من الله ل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 ثمّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْبُضَاءَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ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 ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لم ما أصابتهم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم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 فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 لم يمسسهم سوء والتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فَلَا تخافوهم فلا فَلَا فلا تخافوه وخافون إنكم تؤمنون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 لا تذلوا في أموالكم وَأَنفُسِكُمْ وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن فَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبِينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاسْتَرَوُوا بِهِ ثَمَنًا قليلا